دهر من تحته لاام الله وااخر ذر A ah hamma dalu sa وَلا قَضَاءَ مِنْكَ نَلْقُونَ مِنْ قَلْقُم لَمَّا وَلَوْ toc oh. a <laughs> que Onurimu oh, yurimu للذين لا يرجون لقاء مأتب كرآة of the Thank you. غَيْرِ حَانِهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ رب اعنهه وتعال ام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 وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا بالباء أمس بسلو आज multimod <laughs> a saul <laughs> o oh. que <dı> jaian تفترون إنما مثل الحياة الدنيا تماما coron o ma